إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراب فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَكْفُرُونَ لَيُصْرِخُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ من الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعادوا بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطابعة وأما عاد فأهلكوا بريح صاروا صاري النعاسيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حصوما فترى القوم فيها صرعاك انهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيا